I'm not the one.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 ماذا الذي يقرب الله اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى بين بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ اليوم الْيَوْمَ جَنَّاتٌ جَنَّهُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للذين آمنوا فتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باقله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمكم معكم قالوا بنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني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 ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل فَقَالَ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُوحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا قَدْ بَيَّنَنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم, لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 وما يتوالف إن الله هو الغني الحميد نقد أرسلنا رسلا بالبينات وأزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقص وأزلنا الحديد فيه بس شديد وما نفعل الناس ولينعلم الله من ينصره الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قبي عزيز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 ثم قصينا على آثارهم برسلنا وقصينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة ورهبانية بتداعوها ما كتبناها ما كتبناها عليهم إلا بتواه أرضان الله فما راعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون